تفسير كلمة التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله اعلم رحمك الله تعالى أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عاقبه لعلهم يرجعون وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار مع كونهم يصلون ويتصدقون ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا وفي رواية خالصا من قلبه وفي رواية صادقا من قلبه وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة فعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة حتى جبريل فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين وإثباتها لله عز وجل إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإله معناه الولي الذي فيه السر وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ وتسميه العامة السيدة وأشباه هذا وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هي الإله فقول الرجل لا إله إلا الله ابطال للوسائط وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبيه وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض أم من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 وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم وكانوا ايضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم واحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينذر لغيره لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغيره فقد كفر ومن ذبح لغيره فقد كفر ومن نذر لغيره فقد كفر وأشباه ذلك وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وأزيرة وغيرهم من الأولياء فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله وعرفت أن من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر لكن هؤلاء الصالحون مقربون ونحن ندعوهم وننظر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجه والشفاعة وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله فإنهم يدعون عيسى وأزيرا والملائكة والأولياء يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقال تعالى ويحبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون ها اولئك عند الله فاذا تاملت هذا تاملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربونهم إلى الله زلفا ويشفعون لهم عنده وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلا في صومعة عن الناس وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في إيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبح له أو ينظر له تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره واسه ورأسه شهادة ان لا إله إلا الله واعرفوا معناها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 وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ كُفْرَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا أَعْظَمُ مِنْ كُفْرِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَبْتُمْ وكان الإنسان كفورا فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده فإذا جاء الرخاء أشركوا وأنت ترى المشركين من أهل زماننا؟ ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله المستعان وأعظم من ذلك واطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرضة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله اولا واخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين